والعزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لا آيات لكل صبار شكور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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام مقامي وخاف وعيداً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 ويُنفقُ مِمَّا رَزَقَ لَهُمْ سِرَّ وَعْلانِيَةٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْبِيعُ فِيهِ وَلَا خِلَالَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَعَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ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 مهتيعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجر قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل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 وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ دَنتُقَام يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ